والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شبق في السماوات اِيتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أَسْطُورٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أولا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 وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انني تبت اليك وانني من المسلمين كالذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعب كانوا يوعدون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِيدَانِ مِن أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَثُرُوا عَلَى النَّارِ أَهْدَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاشْتَمْتَعْتُمْ بِهَا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 وَذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين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 لَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْصَرِمٌ بَلْ هُوَ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّ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 فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 وَإِذْ فَرَضْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا ٱنصِتُوا۟ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه, مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلِيَسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلِيَس لَهُ مِنْ دُونِهِ أُولِيَاءُ أُلَاءِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ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 فاصبذ كما صدر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلا